فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخبره عن قمه عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقره في ليلة كفتاه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني ابي امراه ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعدها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفدش لنا كنفا منذ أتينا فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة قال صم في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في شهر قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام في الجمعة قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال افطر يومين، وصم يوما قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك وذا أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض اهله السبع, السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار لي ليكون اخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى افطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن قال حدثني إسحاق قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله ان يبين ما هو المقدار والذي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه ربما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة للرد على إسحاق بن رهويه والحنابلة في أنهم قالوا لا بد أن يقرأ يوميا جزءا من أربعين جزءا. لا بد ان يقرا كل يوم جزءا من اربعين جزءا وذلك اخذا من الحديث وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اشار المؤلف اليه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اقرا القران في أربعين اقرا القران في أربعين هذه اعلى مده ورد فيها النص بالترخيص في قراءه القران فذهب بعض اهل العلم إلى كراهية أن يمر على الإنسان أربعون يوما ولم يختم كتاب الله جل وعلا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية بداود والنساء سند صحيح قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في أربعين قال إني وطيق أكثر من ذلك من ذلك قال اقرأه في شهر ورواية شهر في الصحيحين البخاري ومسلم قال اني اطيق اكثر من ذلك قال اقراه في عشرين قال اني اطيق اكثر من ذلك قال اقراه في خمسه عشر قال اني اطيق اكثر من ذلك قال اقراه في عشر قال اني اطيق اكثر من ذلك قال اقراه في سبع وروايه الصحيحين الى هذا الحد من شهر الى سبع وجاء في بعض طرق الحديث بسند صحيح أن عبد الله بن عمر قال إني أطيق أكثر من ذلك لما حدد له أسبوع ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأه في ثلاث يعني في ثلاث ليال قال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث فحديث عبد الله بن عمر بن هذا حدد أطول مدة وهي أربعون ليلة وأقصر مده هي ثلاثة أو ثلاث ليال فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية أن يمر أربعون يوم والإنسان لم يقرأ كتاب الله جل وعلا وهذا مروي عن إسحاق بن رهوية وذكره الحافظ أيضا عن الحنابلة قال فكأنه يريد الرد عليهم في قوله في كم يقرأ القرآن والعلماء كما تنازعوا في كراهية مرور أكثر من أربعين ليلة على الإنسان لم يقرأ كتاب الله جل وعلا أيضا ذكروا كراهية أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من ثلاث ليال وعلى هذا الجمهور فقالوا يكره أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من ثلاث أيام لأن الحديث واضح في هذا لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف القارئ أيضا اختلاف الحال والزمان فإن بعض الناس قد يكون مثلا في رمضان يجتهد في قراءة القرآن ويهون ويسر عليه حتى إنه يقرأه في ليلة أو في ليلتين ولا يجد في ذلك مشقة وممن ذهب الى هذا النوء وتبعه ابن حجر ولكن الصواب هو ظاهر السنه لان ظاهر امر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان في غايه يعني القران كان في غايه السهوله واليسر عليه لانه كان يختم كل ليله هذا جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اختموا كل ليله فمهما قيل إن إنه قد يخف على الإنسان ويسهل عليه إذا واصل قراءته نقول هذا عبد الله بن عمر بن العاص كان مواصلا كل ليلة يقرأ القرآن أيضا ولمدة طويلة لأن زوجته اشتكته تزوج بها ولم يأتيها فهو مستمر مده طويلة كل يوم يختم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مع ذلك لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث فلا ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث والحمد لله فيها خير وبركة ولا ينبغي أيضا ان تمر عليه أربعون يوما ولم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأ ما تيسر منه ثم ساق حديثا أو قال حدثنا علي حدثنا سفيان وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة قال لي ابن شبرمة وهو عبد الله القاضي نظرت كم يكفي الرجل من القرآن قال الحافظ بن حجر أي في الصلاة كم يكفي الرجل من القرآن في الصلاة إذا صلى فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات وهي سورة الكوثر أقل سورة ثلاث آيات هذا رأي يذهب إليه عبد الله بن شبرمة أنه يقرأ على الأقل ثلاث آيات في الصلاة فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات ثم قال قال علي حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي يزيد أخبره أخبره على القمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه فهذا الحديث وهذا الأثر الذي أورده وهو حديث صحيح مر معنا كأنه يرد على ابن شبرمة الذي قال وجدته أقل سورة ثلاثة آيات قال لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين وهي أقل من ثلاث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته فكأنه يرد على ابن شبرمة فيما ذهب إليه من القول ويبين أنه المهم أن يقرأ الإنسان ولهذا أورد في الترجمة فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه وقد جاء في السنة ما يدل على مثل هذا أيضا هو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما قرأ في ركعتي في سنة الصبح أو الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ربما قرأ قوله جل وعلا من سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية وكذلك الآية في سورة آل عمران وهي ونحن له مسلمون آخر الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم على كل حال تحتاج إلى مراجعة إنما ثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر ركعة الصبح بآيتين فقط ايه من سورة البقرة وايه من سورة ال عمرة نعم هذه في البقرة نعم وهذا نعم كما ذكر قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة وفي سورة عمران ال عمران قل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فيكون قد قرأ أيضا آيتين زيادة على سورة الفاتحة وهذا فيه دليل أيضا على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ بجزء من سورة وفي الآية الأخرى بجزء من سورة وبهذا يعلم انما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وألّحه يعني وأكثر الكلام حوله وأنه لا ينبغي أن يقرأ في غير سورة كاملة يعني وكأنه يعني قال إنه لا ينبغي أن يقرأ ان يقرا بجزء من سورة وهذا لم ترد به السنة غاب عنه رحمه الله هذا الحديث أو لعله يعني لم يثبت عنده. إنما على كل حال يدل على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن كما هو قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه والقايدة تقول ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة أيضا لأنه إذا جاء دليل إذا كان الأمر يختص بالفريضة أو بالنافلة يجيء الدليل والتقييد من الصحابة كما ذكروا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على البعير على الناقة إلى غير القبلة قالوا وكان ذلك في صلاة النافلة قال الراوي وكان ذلك في صلاة النافلة فتقيدهم لما تختص به النافلة عن الفريضة أو الفريضة عن النافلة دليل على أنهم إذا أطلقوا الكلام أنه يستوي فيه الفريضة والنافلة وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم قال حدثنا حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انكحني أبي امرأة امرأة ذات حسب وفي بعض الروايات انكحني امرأة من قريش وذكر الحافظ بن حجر أن اسمها أم محمد بنت محمية بنت محمية ابن جزء الزبيدي قال فكان يتعاهد كنته والكنة هي زوجة الولد زوجة ولد الرجل تسمى بالنسبة له كنة قال فجعل فكان يتعاهد كنته فيسألها فيسألها عن بعلها يعني عن زوجها كيف زوجك معك فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه وهذه شكوى بليغه جدا ولكنها في غايه الادب قالت نعم الرجل وقد كان كذلك عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه ولكنها ايضا ادخلت الشكوى فقالت لم يطأ لنا فراشا يعني لم يضاجع زوجته على فراشها ولم يفتش لنا كنفا والكنف هو الستر أو جانب الشيء والمعنى أنه لم يجامع أهله ولم يأتيهم قالت لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما طال على عمرو بن عاص رضي الله عنه فعل ابنه عبد الله ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال القني به فلقيته بعده. قال القني به خل يقابلني ائت به إلي فلقي عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كم تصوم قلت أصوم كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة قال صوم في كل شهر ثلاثة في بعض طرق الحديث أنه قال كم تقوم من الليل قال أقوم الليل كله ثلاث أمور يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في ليلة وعبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما من عباد الصحابة وكان شابا في ذلك الوقت لأنهم يقولون في ترجمة عبد الله بن عمر العاص وأبوه عمرو العاص أنه ما بينه وبين ابيه إلا ثنتي عشرة سنة تزوج أبوه وهو ابن 11 سنه سنة وأنجب عبد الله وهو ابن ثنتي عشرة سنة فليس بين الرجل وأبيه إلا ثنتي عشرة سنة كان من عباد الصحابة وكان أيضا يكتب الحديث حتى قال ابو هريره يعني لا اعلم واحد أكثر مني حفظا للحديث إلا عبد الله بن عمرو بن قال لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب لكن مع ذلك إذا تعملت الآن في الروايات وفي الأحاديث تجد أن رواية أبي هريرة أكثر من روايتي عبد الله بن عمرو بن قال حافظ بن حجر في توجيه ذلك قال ان ابا هريرة تصدى للعلم لتعليم العلم وأيضا كان يقيم في المدينة والناس يريدونها من كل مكان بخلاف عبد الله بن عمرو العاص فإنه كان في في العراق أو في الشام وأيضا ما لا إلى العبادة ما لا إلى العبادة إلى قيام الليل صيام النهار ولهذا بقي كما سيأتي في الحديث أنه بقي على هذا وكان حريصا أن يبقى على ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليه من العمل وفي فضل العلم تعليم العلم وأن الله عز وجل يرفع من يشتغل بالعلم ويعلم الناس يرفعه الله عز وجل لأن العلم تعد النفع وعباد في الإنسان من قيام وصيام وما شابه ذلك هذا خير عظيم ولكنه قاصر على صاحبه ودائما القاعدة تقول أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر والجمع بينهما خير قال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم قال وكيف تختموا؟ قلت كل ليلة قال صوم في كل شهر ثلاثة يعني ثلاثة أيام وقرأ القرآن في كل شهر هذه هكذا رواية الصحيحين لكن عند الترمذي وغيره اقرأه اقرا القران في أربعين ليله قال وسندها صحيح قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال صم ثلاثه ايام في الجمعه يعني في الاسبوع لكن هذه الروايه قال عنها الداوود وتبعه الحافظ بن حجر انها وهم وانما قال صم الاثنين والخميس صم الاثنين والخميس كما في الروايات الاخرى وهي روايات صريحه لكن هنا وهم الراوي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض تكفي بركة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وهي أيام البيض كما جاء في حديث أبي ذر إذا كنت صائما فصم اليوم الثالث عشر فصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثم قال إني أطيب أكثر من ذلك فانتقل معه إلى صيام الاثنين والخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما وذكر العلة في ذلك أنها أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله وهو صائم قال إني أطيق أكثر من ذلك قال افطر يومين وصم يوما قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال صم افضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم صيام يوم و يوم و في كل سبع سبع ليال مره هكذا يعني هذا اختصر الحديث و في مراجعته له لما قال له اربعين قال اطيق اكثر من ذلك ثم لما قال له شهر قال اطيق اكثر من ذلك قال اقراه في عشرين اقراه في خمسه عشره اقراه في عشر اقراه في, في سبع لكن الرواية في اختصار قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنني كنت أصوم ثلاثة أيام كل شهر وأقرأه في أسبوع كان في أسبوع لن يشق على الإنسان أن يصومه في أسبوع أن يقرأه في أسبوع لكن في ثلاثه في مشق خاصة مع تقدم السن لكن قد يقول قائل طيب أنا ما دمت شابا ونشيطا سأقرأه كل ثلاث وإذا تقدمت بي السن ومد الله في عمري سأقرأه في اسبوع نقول لا بأس لا حرج لكن الصحابة رضي الله عنهم وضعهم يختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامة من لزم ما تركته عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يحرص الصحابة على أن يستمر على العمل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه لماذا؟ لأن النبي أخبر أن من بقي على ما هو عليه من العمل الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مداوم عليه أنه أقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة فكانوا حريصين من أجل هذا لكن لو أن الإنسان الآن قرأه في ثلاث ثم إذا تقدم به السن أو تعب قرأه في أسبوع أو في عشرين أو في خمسة عشر أو في شهر الأمر بهذا ولله الحمد واسع والله جل وعلا يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج قال فكان يقرأ على بعض اهله السبعة من القرآن فكان هذا من كلام مجاهد كما جاء مصرحا به في رواية هشيم أنه من قول مجاهد يقول مجاهد فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ على بعض اهله السبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار والذي يقراه يعرضه من النهار ليكون خف عليه بالليل يعني يقراه بالنهار على بعض اهله ثم في الليل يقراه حتى يكون قد ضبطه وأتقنه قال وذالك نعم قال ليكون خف عليه بالليل واذا اراد ان يتقوى افطر اياما وأحصاص وصام مثلهن اذا تعب جسمه افطر كذا يوم متواليه حتى ياكل ويشرب فينشط البدن لكن يحصل أيام التي افطر ثم يصوم مكانها بعد ذلك حتى يبقى على نفسه العدد الذي كان يصومه من الشهر حينما مات النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كراهيه اي يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه قال ابو عبد الله هو البخاري وقال بعضهم في ثلاث او في سبع وأكثرهم على سبع يعني قال بعضهم يعني بعض العلماء في ختم القران بكم يختم القران قال بعضهم في ثلاث وقال بعضهم في سبع وأكثرهم على سبع وهذا هو راي الجمهور راي الجمهور على ان الافضل ان يختم القران في سبعه ايام في اسبوع وقد جاء في حديث اوس بن حذيفه ما يدل على كيفية تحزيب القرآن في حديثه أنه قال فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن فقالوا في ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل من قاف إلى آخر القرآن هذا حزبهم يعني في الليلة الأولى يقرؤون السورة الثلاث وهي البقرة وألق عمران والنساء على خلاف بعض العلماء قل الفاتحة والبقرة وألق عمران ولهذا اختلفوا في المفصل من اين يبدأ وان كان جمهور العلم على ان المفصل يبدأ من سورة قاف وبناء على ذلك يكون الثلاث سور الأولى التي يقراها في الليلة الاولى هي البقرة وألق عمران والنساء وفي الليلة الثانية يقرأ الخمس سور التي تليها بدءا من المائدة والأنعام والأعراف وهكذا وفي الليلة الثالثة يقرأ السبع صور التي تليها وفي الليلة الرابعة يقرأ التسع صور التي تليها وفي الليلة الخامسة يقرأ الإحدى عشر سورة التي تليها وفي الليلة السادسة يقرأ الثلاث عشر سورة التي تليها وفي الليلة السابعة يقرأ المفصل من قاف إلى الناس إلى آخر القرآن فيختم في سبع ليلة وأكثر العلماء على سبع الجمهور اكثر الصحابه رضي الله عنهم فلو ان الانسان قرأه بسبع فهو حسن وامر طيب وفيه خير ان يقرا القران كله في سبعه ايام هذا شيء عظيم ومن السنه ان تكون قراءته للقران في صلاه الليل في الليل لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل هذا نص واضح لأنه يقول من قرأ من نام عن حزبه من الليل إذا الأصل فيه قراءته في الليل ولكن لو قرأه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل ومع ذلك يجوز له أن يقرا بعضه في الليل وبعضه في النهار المهم أنه في اليوم والليلة يقرا حزبه الأفضل أن يكون ليلا ولو كان في النهار لا حرج في ذلك ثم ساق حديث أبي سلم عن عبد الله بن عمر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن في كم تقرأ القرآن وهذا يعني هو الحديث الذي او هو الذي أخذ الترجمه منه المؤلف قال باب في كم يقرأ القرآن ثم ساق حديث يحيى, يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بن زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني والقائل هنا هو يحيى ابن أبي كثير المؤلف يقول حدثنا إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو صاحب المقولة الشهيرة التي أوردها مسلم في المقدمة لن ينال العلم براحة الجسد ينال العلم براحة الجسد البدن أو كما قال رحمه الله إذن قال يحيى ابن أبي كثير وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر وقد كان مترددا في بعض الروايات يجزم بأنه سمعه من عبد الله بن عمر مباشره وفي بعض الروايات يقول أنه سمعه من أبي سلم عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر وكلا الروايتين صحيحة عنه رحمه الله قال لي رسول الله قال قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت اني اجد قوة حتى قال فاقرأه على سبع ولا تزد على ذلك هذا رأي الجمهور ولكن كما قلنا ثبت في بعض الروايات أنه قال اقرأه في ثلاث ولن يفقها من قرأ في أقل من ثلاث والرواية في هذا صحيحة إذن هذا هو ما يتعلق بتحزيب القرآن يجعل المسلم له حزبا ووردا يوميا يقرأه من كتاب الله عز وجل الأفضل أن يكون في الليل ولو قرأه من النهار لا حرج عليه في ذلك نعم قال ذاب البكاء عند قراءه القران قال حدثنا صدقه قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال يحيى بعض الحديث عن عم بن مره قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن ابي هريره عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمر بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الرحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه قال قلت أقرأ وعليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري ثم قال المؤلف رحمه الله باب البكاء عند قراءة القرآن ويشهد لهذا أيضا قوله جل وعلا خروا سجدا وبكيا وقوله جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون فالبكاء عند قراءة القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ذلك حينما تمر آيات أو تمر آيات فيها ذكر النار أو ذكر ما يكون في القيامة وليس معنى ذلك أنه يبكي أو أن الإنسان يبكي عند قراءة القرآن دائما وأبدا وفي كل حال بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام تلك الليلة إذا مرت به آية رحمه سأل الله من فضله ولم يكن يبكي وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من عذاب النار ولكن إذا مر به ما يستوجب ذلك كذكر النار أو ذكر أهوال القيامة او ما يقع فيها فإنه يبكي وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل والمرجل هي القدر إذا وضع الماء فيها وضعت على النار ثم صارت تغلي بالماء فإنه يحصل له صوت كان صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء من خشية الله كصدر المرجل كما صح ذلك أو جاء ذلك عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم والبكاء عند قراءة القرآن هذا دليل على التأمل والتدبر و. قد جاء ايضا عن بعض الصحابة البكاء عند قراءه القران كما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه فانه لما كان بمكه كان يصلي حول البيت فمنعوه منعته قريش فصار يصلي عند في بيته وكان كثير البكاء فكانت تاتي النساء والصبيان يستمعون قراءته فجاءت قريش وقالوا فتنت نسائنا وصبياننا بدون منعه من قراءة القرآن وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وبكى حتى عادوه ثلاثة أيام متأثرا بسبب قراءته لهذه الآية وكذلك عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ثبت عنه أنه قرأ قوله جل وعلا وإن منكم الا واردها فبكى بكاء طويلا فقالت له زوجته لما تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض فقال لما لا أبكي والله قد ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج لانه ضمن الجميع وإن منكم وأقسم على هذا وإن منكم الا واردها وارد النعم ولكن ذكر الذين ينجون منها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وهذا من فقه السلف يعني يقرؤون ويتأثرون ولكن حال كثير من الناس في, في ايامنا أي هذه إلا من رحم الله يقرأ القرآن وربما يقرأ وهو لا يدري ما يقرأ بل ربما يتبسم وربما يحصل منه بعض الأمور وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا تحصل منه بعض الأمور التي تناقض ما يقرأ من الآيات لان المساله تعود على التدبر والتأمل يعني حينما تقرا هل الف تدبر وتامل ما تقرا وهذا في الحقيقه هو الذي ينبغي يتعين ان تدبر وتامل ولهذا جاءت نصوص كثيره عن السلف ان التدبر والتأمل احب اليهم من ان يقرا كذا وكذا يعني احب اليه من ان يقرا الشيء الكثير من القران لو قرأ قليلا تدبر وتأمل فيه احب اليه من من ان لو قرأ كثيرا ولم يتدبر ولم يتامل لأن التدبر هو ثمرة القراءة وهو الذي يعني يحمل الإنسان على العمل بما يقرأ وعلى الانتهاء عما نهي عنه فيما يقرأ أورد المؤلف رحمه الله حديثا ابن مسعود وقد مر معنا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري ومرة معنا إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال كفأ أو أمسك ومرة الرواية التي معنا بالأمس حسبك وهذا دليل جواز الرواية بالمعنى لأن حسبك هي من معنى كفأ أمسك قال فرأيت عينيه تذريفان صلى الله عليه وآله وسلم هذا وهو شاهد على الأمة فكيف بالمشهود عليهم من باب اولى أن يخافوا ويبكوا و والتأثر هو نتيجة التدبر كما قلنا ربما ترى من يظهر التعثر وهو في الحقيقة لا يتدبر ولا يتأمل هذا عمل غير محمود والمسألة تعود إلى أن الإنسان ينبغي له إذا قرأ القرآن يعني أن يتدبر ما يقرأ فإذا جاء ما يدعو للتاثر فذاك وإلا فإنه إذا كان عند ذكر الجنة والنار وما شابه ذلك فإنه يعني يكون انسانا معتادا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقصدي أن أنبه إلى أن هناك من إذا قرأ القرآن يتكلف البكاء وربما يبكو عند آيات رحمة وعند آيات وعد وعند آيات تبهج النفوس وتسر وتضحك يعني تسر النفوس كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إن أعطيناك الكوثر قام وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه السورة العظيمة ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فالحاصل ان هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بكى احيانا حينما يقرأ عليه القرآن او اذا قرأ القرآن ايضا وهذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يحرص على التدبر والتأمل فاذا مر بالايات التي فيها الوعيد وفي التخويف يكون ذلك يعني داعيا له الى التأثر والبكاء ولا يعد هذا من الرياء بل المسألة كما سبق أن قررنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالإنسان ينبغي له أن يجعل عمله لله خالصا وأن يحذر من مراعاة الخلق لأن المراءات شأنها خطير يعني الذي لم يعمل اصلا العمل أهم من الذي عمل وراءه لأنه يعذب على مراءاته كما سيأتي في الباب الذي يليه نعم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 يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن, لمن قتلهم يوم القيامة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث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 ينظر في النص فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قداده عن انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالاترجه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 باب اسم من رأى بقراءة القرآن او تأكل به او فجر به هذا من الجهه المسؤوله عن التسفير يقولون درس الشيخ صالح اصحيمي يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة هذا اليوم يقول باب اسم من رأى بقراءة القرآن من راء يعني من طلب رؤيه الناس من طلب وجوه الناس لان الرياء ماخوذ من الرؤيه لا هم لمن يقوم بالعمل الا ان يراه الناس ليمدحوه ويثني عليه او تاكل به يعني طلب الاكل قراه من اجل ان ياكل به شيئا من المال أو فجر به هكذا هنا وقالوا معنى فجر به يعني تأوله على غير تأويله تأوله على غير تأويله وجاء في, ونقل أو جاء في فضائل القرآن لابن كثير أنه نقل هذا الباب وقال أو فخر به بدل فجر به قال أو فخر به يعني تفاخر بالقرآن ولكن الرواية التي هنا بين أيدينا أو فجر به. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه. لكن قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن خيثمة عن سويد ابن غفلة عن علي. وسويد ابن غفلة هذا من كبار التابعين. عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي بل ذكروا في ترجمته شيئا عجيبا قالوا إنه قدم يريد ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم فما أن وصل المدينة إلا وهم قد نفضوا أيديهم من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وصل دخل المدينة وإذا هم قد نفضوا أيديهم الآن انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد ان يكون صحابيا ومثله الصنابحي عبد الله الصنابحي قالوا إنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأبواء قال يريد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو بالأبواء وهذا هو الصواب أنه ليس بصحابي وليس له صحبة ولهذا روى هذا الحديث هنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما يستدل به في اثم من راى بقراءه القران ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اول من تسعر بهم النار ثلاثه وذكر اولهم قارئ القران هو أول من تسعر به النار لأنه يؤتى به فيقال قرأت القرآن فيك وعلمت القرآن فيك قال الروايات علمت العلم فيك فيقال له كذبت إنما قرأت لي وقال هو قارئ وقد قيل فيسحب على وجهه إلى النار نعوذ بالله من ذلك وهذا في الحقيقة فيه شدة التحذير للإنسان من الرياء لأنه كما قلنا الذي لم يعمل على الأقل ما يؤاخذ لكن من عمل وراءه ولو كان العمل ظاهره ولو كان العمل عملا صالحا لكنه أفسده بالرياء، إنه يعذب عليه نسأل الله العافية والسلام وهذا فيه شدة تحذير للعالم والقارئ عليهم أن يقرأوا لله عز وجل ويقصدوا بقراءة وجه الله وكذلك يقصدون بعلمهم لأنه جاء في بعض الروايات أنه عالم بدل قارئ ولا منافات. لأن الأصل أن العالم هو القارئ وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل القراء أو فلان قارئ فالمراد أنه عالم وتفقهم في القرآن فالأمر خطير ولهذا يقول بعضهم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعمل. معذب من قبل عباد الوثن أول من سعر بهم النار. فيجب على المسلم أن يحذر من الرياء شد الحذر لأن الرياء شأنه خطير جبلة النفوس طبيعة النفوس تحب المدح والثناء الانسان يحب أن يكون فوق غيره والشيطان يجري من آدم مجرى الدم وكهير من الناس لا يعين على الخير تجده يمدح ويثني فتجد أنه قل من ينجو منه إلا من رحم الله ولهذا يقول سفيان يقول ما عالجت نفسي على شيء ما عالجته على الإخلاص شان الإخلاص عزيز ولهذا عمل قليل مع الإخلاص خير من كثير مع الرياء ولا شك أن نحن في مقام الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فجاهد نفسك جاهد نفسك صحيح في البدايات كل شيء يكون فيه شيء من الصعوبه لكن مع المجاهده يهديك الله عز وجل سبيل الرشاد فتصبح اعمالك لله خالصه وتنتهي من هذه القضيه التي لا ينجو منها احد الا وتنازعه النفس الى مثل ذلك الا من رحم الا من رحم الله ثم أورد المؤلف حديث علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان معنى حدثاء الأسنان يعني الصغار صغار الأسنان حدثاء الأسنان صفاء الأحلام والأحلام هي العقول فهم أسنانهم صغيرة وعقولهم سفيهه وهذا هو الغالب أن صغير السن لا يكون عنده من العقل والرسوخ ما عند كبار السن قال يكون أو يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البنية يعني من خير ما يقوله الناس وهو تلاوة كتاب الله جل وعلا أو المطالبة بحكم الله عز وجل وتحكيم كتاب الله وعدم تحكيم الرجال يقولون بقول حسن من خير ما يقوله الناس وهو إما كلام الله عز وجل أو الدعوه إلى التحاكم إلى كتاب الله والعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن النتيجة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية مع أن هذه صفاتهم مع أن هذا وأن هذه من صفاتهم وأنهم يقولون من خير قول البريه وجاء في بعض الروايات للحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم بلفظ لا يجاوز تراقيهم وجاء في بعض الفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم والمخاطبون بهذا الصحابة فالصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاه هؤلاء وقراءتهم مع قراءتهم في ظاهر الأمر لكن ينتهي بهم الأمر يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية والرمية المراد بها الشيء المرمي والغالب أنه الصيد حينما يرمي الرامي الصيد بالسهم والسهم قديما كان يقوم مقام ما يسمى بالرصاص الآن فإذا رمى الصيد أو الرمية بالسهم أو بالرصاص يخترق الصيد ويخرج منه إذا جئت إلى هذا السهم الذي خرج من الرمية من الصيد اخترقه وخرج منه ما تجد عليه أثر الدم ولهذا جاء في بعض الروايات سبق الفرث والدم من سرعه دخوله وخروجه وهذا تشبيه بليغ ودليل على على على الحاله التي وصلوا اليها ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى تكفير الخوارج اقرى من هذا الحديث وان كان جمهور السلف على ان الخوارج من المسلمين وليسوا بكفار كما قال علي قال من الكفر فروا ولكن ذهب بعض اهل العلم وجمع من اهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في اخر عمره قبل موته بسنتين في شرح كتاب بلوغ المرام في الطائف قال الخوارج كفار فقل له الجمهور يقولون كذا والإمام علي رضي الله عنه يقول من الكفر فر قال الحديث واضح يخرجون من الاسلام لا يعودون اليه ابدا واضح الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا يعودون اليه ابدا وهذا واضح الذي لا يعود للاسلام ابدا هو الكافر وليس المؤمن ولهذا شان الخوارج شانهم خطير والخوارج منهم من العلماء من يقول هم الذين خرجوا على علي فقط والصواب أن الخوارج موجودون في كل زمان فكل من خرج على الإمام وكفر المسلمين فهو خارجي أولهم خرج على عثمان وقتلوا عثمان خرجوا على علي ولا يزالون يخرجون الى يومنا هذا بل جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنهم لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال ولكن أيضا جاء في الحديث وعد عظيم فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلما نبت لهم قرن قطع كلما نبت لهم قرن قطع كلما نبت لهم قرن قطع نعم يخرجون ويظهرون لكن يقطع شانهم وهذا كما حصل عندنا في هذه البلاد من خروج الخوارج خوارج العصر الذين خرجوا وكفروا ولاه الامر من العلماء والحكام وكفروا الناس ثم صاروا يفجرون ويدمرون بلاد الحرمين بلاد التوحيد و المؤمنين المسلمين الآمنين ويزعمون ان ذلك جهاد يزعمون ان ذلك جهاد وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال فيهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان نعم يقتلون اهل الاسلام ويسلم منهم اليهود والنصارى والمشركون وهذا على كل حال كما لو تعملتم وجدتموهم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء والأحلام حدثة الاسنان لا تجد معهم أحد من أهل العلم الراسقين كما أن, كما أن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يكن معهم أحد من الصحابة ولهذا لما ذهب ابن عباس وناظرهم قال هؤلاء أصحاب محمد هل معكم أحد منهم وأفحمهم وألزمهم الحجه حتى رجع منهم ألفان ويقاتلت ألاف كلهم رجعوا إلى حضيرة الإسلام والسنة وتركوا رأي الخوارج. فالحاصل أنهم موجودون وبكثرة ويكفرون التكفير أهم ما يتميزون به وتكفيرهم ليس مبنيا على علم وعلى قواعد وعلى ضوابط وإنما تكفير مبني على جهل وهوى وإلا فإن التكفير حق الله ورسوله حق الله ورسوله فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ومن لم يكفره الله ورسوله لا يجوز لأحد أن يكفره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان المقول له كذلك وإلا رجعت على القائل والشيطان ينزع بالنفوس إلى التكفير فيأتيها في أول أمر من باب الغيرة باب الغيره على الإسلام باب الغيره على الدين ولكنها غيرة غير مضبوطه بضوابط الشرع وإنما عواطف كالعواصف إذا هبت بالإنسان أشغلته عن عما هو فيه وعما يجب أن يكون عليه فالواجب الحذر منهم وهم موجودون بيننا يعني موجودون في كل مكان ولهم شبهات ولا يغتروا بهم فالواجب على المسلم أن يحذر منهم وأن يحذر وأن يناقش إذا كان عنده مقدرة وعلم ودراية ولا يخشى على نفسه على بصيرة أن يناقش من يتيسر له مناقشته لعل الله أن يرده إلى الحق لأنه ثبت أن كثيرا منهم رجعوا لما ناظرهم الصحابة رضي الله عنه فالحاصل أنهم موجودون وليسوا خاصين في زمن علي رضي الله عنه بل في كل زمان موجودون وأوصافهم كثيره لتدل على قبح ما هم عليه أخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة لئن أدركتهم قتل عاد طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم شرار الخلق سبحان الله ولا يزال بعض الناس يتبع الخوارج ويكون منهم رغم هذه التحذيرات العظيمة والكثيرة شرار الخلق شر قتل تحت اديم السماء كلاب النار لين ادركتهم لا اصل قتل عاد كفى والله بهذه الاوصاف تحذيرا وتنفيرا في عبد الله هذا الدين لا يؤخذ بالاجتهادات وإنما بالتلقي فمنهج النبوة والله الحمد قائم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن الله بقيام ساعة المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم لا لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حال الفرقة الناجية أعظم بيان وأوضح بيان فقال تركتكم على البيضه ليلها كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالك وكما جاء في الحديث الآخر في مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خيرا ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم ولما ذكر حديث الافتراق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار قالوا من هي يا رسول الله لأن الصحابة كلهم بركه وكلهم خير على الأمة من بعدهم سالوا ما لهم يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الجماعة تريد النجاة انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا كان موقفهم من الخوارج الذين كفروا هل كانوا معهم أو ضدهم فلزم غرزة الصحابة الذين لزموا غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتسعد وتفلح واليحذر الجميع ويحذر من الخوارج وأفكارهم وإن تغيرت المسميات وإن, سم وإن سموهم بشباب الجهاد أو شباب القاعدة أو مسميات أخرى الآن يريدون يحسنون صورتها والله إنها صورة واحدة وحقيقة واحدة فهم الخوارج قديما وحديثا والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما نبت لهم قرن قطع ولا تقوم لهم قائمة بفضل الله ومنه وكرمه فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في الخوارج والله أعلم لأنهم فجروا بالقرآن يعني تأولوه على غير تاويله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجيرهم فهم يقرؤون القرآن ولكنهم فجروا به وتأولوه على غير تأويله فهؤلاء اسمهم عظيم هؤلاء يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البنية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فانما لقيتموهم فقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه ثم اورد اورده ايضا حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر في النصل وهذه كلها مسميات للسهم السهم الذي كان يرمى به قديما له نصل والنصل هي حديده في راس السهم حاده في راس السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئا يعني النصل الذي اصاب الصيد أصاب الرميه وخرج منها ينظر هل عليه دم لا يرى عليه شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا والقدح هو السهم قبل أن يركب له الريش لأن قديم من السهم يأتون بيعود ويجعلونه مستقيم ويجعلون عليه ريش من, من الطرفين فينظر في السهم أصل السهم القدح فلا يرى عليه شيئا ما يرى عليه دم كأنه ما دخل الرمية قال ويتمار في الفوق والفوق هو موضع الوتر من السهم موضع الوتر من السهم فيترى يشك لعل الفوق عليه شيء أو ما عليه شيء أيضا وهذا يعني إشارة إلى أنهم يخرجون من دين الإسلام من السهم الذي يرمى به فيصيب الرمية أو الصيد ويخرج منه لم يصيبه ولم يتأثر لا دم عليه ولا شيء كأنه لم يدخل أو لم يصب هذه الرمية وهذا دليل على بعدهم عن الاسلام وكما قلت ان بعض اهل العلم ذهب الى تكفيرهم اخذا من هذا الحديث ثم اورد حديث ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كالاترجه طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرا القران ويعمل به كالتمره طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرا القران كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران التي طعمها مر او خبيث وريحها مر وقد مر الحديث معنا لكن وجه الشاهد معه ووجه الشاهد منه أن المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب هو يقرأ القرآن وطعمها مر فهذا مثال لمن يرائي بالقرآن المراءات بالقرآن فالمنافق أصلاً ما يقرأ القرآن لله عز وجل يقرأه مراعاة ويريد وجوه الناس به أو ليامن به فهو يقرأه للرياء ما يقرأه للعمل لو كان يقرأه للعمل عمل به ولم يكن منافقا لأن المنافقين النفاق الاعتقادي في الدرك الاسفل من النار كما اخبر الله جل وعلا عنهم وقد جاءت بعض الأحاديث في التحذير من الرياء في القرآن منها ما رواه ابو عبيد في فضائل القران عن ابي سعيد وصحه الحاكم وشيخ الالباني في السلسله الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القران واسالوا الله به قبل ان يتعلمه قوم يسالون به الدنيا فان القران يتعلمه ثلاثه نفر فان القران يتعلمه يتعلمه ثلاثه نفر ثلاثه نفر رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله رجل يباهي في قراءته ورجل يريد أن يأكل به ورجل يقرأه لله عز وجل وأيضا أخرج الإمام أحمد وابو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجف عنه ولا تأكل به الحديث قال حافظ سنده قوي وصحه الشيخ الألباني كذلك هذه كلها تدل على وجوب إخلاص القراءة لله عز وجل يحذر الإنسان من, يق... من أن يقرأ القرآن للناس أو يريد به وجوه الناس اشد من ذلك تحريما من يقرأ القرآن في المناسبات البدعية فقراءته في الموالد أو على الأموات أو في العزاء وما شابه ذلك فان هذا بدعه لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم. قال باب اقرأ القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عن شعبه عن أبي عمران قال سمعت جندبا قوله وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قولة وجنذب أصح وأكثر قال حدثنا سليمان بن حن قال حدثنا شعبه عن عبد الملك عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فاخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ قال فان فقرأة قال فان فقراء قال فقراء اكبر علمي قال فقال كلاكما محسن فقرأ اكبر علمي قال فان من كان قبلكم اختلفوا فاهلكوا هذا اخر باب في كتاب فضائل القران و من فقه البخاري أنه ما جعل هذا الباب هو آخر باب فإنه باب اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم يعني رغم ما مر من الفضاء التي مرت معنا فإن هذا القرآن إذا وصل بمن يقرؤون الاختلاف والتنازع فإنهم عليهم أن يقوموا ويتركوا القراءة القراءه محموده ومحبوبة ومفضلة ومامر بها لكن اذا صارت القراءه سببا للاختلاف اختلاف القلوب فقوموا عن قراءه القران فقوموا ولهذا اورد فيه حديث جندب بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القران ما تلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا يعني اذا اختلفتم قيل اذا اختلفتم في فهم معانيه قيل اذا اختلفتم يعني صار كل ينزع بالدليل ويرد على الاخر او اختلفتم كما حصل في اختلاف بعض اصحاب ابن مسعود مع اصحاب ابي ابن كعب لما كان كل منهم يقرا على حرف فصار كل منهم يكفر الاخر ويقول ما هكذا نزل القران قال فقوموا عنه أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الخلاف إلى الشر قوموا أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الخلاف والنزاع إلى الشر وإلى ما لا تحمد وإلى ان يكفر بعضهم بعضا ثم أورد الحديث مرة أخرى من طريق أخرى وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه ثم قال تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه محمد بن سلمة وابان وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قال قوله سمعت من قوله يعني ذكر الحديث وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله قوله وجندب أصح وأكثر يعني يقصد البخاري رحمه الله أن الروايه الثابتة عن جندب لهذا الحديث أصح وأكثر يعني أنه من رواية جندب ابن عبد الله وقد وهن العلماء رواية بن عون في قوله عن عمر الحديث من حديث جندب رضي الله عنه وليس من حديث عمر رضي الله عنه ولهذا البخاري ذكر فائده إسنادية بعد ذلك تتعلق بالإسناد وهو تصحيح أن أو بيان أن الصحيح أنهم من رواية جندب وليس من رواية عمر وأن رواية بن عون للحديث عن ابن عمر أنها وهم منه والذين روها عن جندب أكثر وأصح وأوثق ثم أورد حديث النزال بن سبره رضي الله عنه النزال بن سبرع عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجل يقرأ آية وهو عبد الله بن مسعود لأنه إذا جاء عبد الله في الرواية مبهم في المراد به ابن مسعود وغيره من الصحابة فالغالب يصرح باسمه سمع رجل يقرأ جاء أن القارئ الآخر هو أبي بن كعب فسمع عبد الله يقرأ على غير قراءته فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخرت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقراء يعني أمرهما أن يقرأ وقال هكذا أنزلت كما مر معنا في قصة عمر وهشام ثم في الروايه السابقة ذكر قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ثم قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فاهلكهم وهذا هو محل الشاهد أنه إذا حصل الاختلاف يقوم ان يقوم وأن يقطعوا سبب الخلاف وأن يرد الأمر إلى أهل الحل والعقل والعلماء الذين يعرفونه والحمد لله كما سبقت الإشارة إلى أن القرآن الآن قد استقر ببركة جمع عثمان رضي الله عنه استقر القرآن على العرضه الأخيرة وهي حرف قريش وبهذا والله الحمد نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك وأسأل الله ان يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وهناك أسئلة لكن الشيخ قد وصل ولهذا نختم أحسن الله خاتمة الجميع وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد